وعلى <تصفيق> الكسر سلبية يؤدي النباتات وينهيها لأجل أن يقتبسها. واضح؟ نعم ليتحلل. <تصفيق> بالمقر. فقط على الموجود بسم الله الرحيم الحمد لله نجو نستعينه ونستغفره ناود بالله من شضور نفسنا السياة أمالنا من الله فلا مضل له ومن يضر فلا آدي له وأشهد أن لا إله إلا الله لا ودا شبيك له واشهد أن محمد أزوه ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كثير من نبات فإن خير الكلام كلام الله عز وجل وخير الهداء حدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشضر الأمور محدثاتها وكل مهدثة بداة وكل بدأة وضلالة وكل ضلالة <تصفيق> في طيب نواصل في شرح هذا المتن المختصة في علم النهو هو المقدمة العاجة الرومية وكنا انتهينا إلى باب الفائد عرهنا الفائد وميزنا من التعريف ما يخرج من حده وتعريفه وركرنا محترزات الساعد وركرنا أنه يأتي صريحا ويأتي مؤولا وذكرنا أن فعله يتقدم عليه وذكرنا أنه يأتي على لفظ واحد نسبة للمفرد والمذكر بنسبة للمفرد والمثنى والجمع وذكرنا أنه يتابع فعله يتابعه في التذكير والتعنيس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 a الله of water, جاء. زيدون والزيداني of they do, was they was وجاء الهند والهنداني والبنون والهنداني ام الله من الظنيه هل يكون شفاعا منفصلا ضميرا منفصلا شفاعا نعم مثل قلبي اللهم انت اسكن انت هذا التكييف ما ضرب الا انت جيد ما ضرب الا انت على ان انا غلفك لكان التقدير ما ضرب احد غلفك الا انت هنا يقول هذا متصدق المنفصل واضح طيب المستدير واجب كتاب جائز مسمها تمام هذا يكون مع الغائب المذكر أو المؤمن واضح؟ هذا هو هو هو إذا كان هو هو هي هذا هو هو هو هو هو كان غيره هو هو واضح هو هو يقول هو هو هو هو هو هو هو كان هو هو هو هو هو وإذا كان بذع بتاع أو الفأر أو الموجي بشيء فيكون واجب الاستجواب على المضاعف. تمام؟ أما الماضي جاء و هو وهي. أما المقابل يلا جئت وجئتي وجبت ما وجبتهم وجبتنا. ونتكلم جبتهم وجينا يلا. واضح؟ فيكون مكبين المترصدين. تمام؟ هل المتقن هذا تنظر ما يرغب؟ المتقن جئت وجئنا وجئت وجئت معنا وجئت وجئت معنا واضح؟ جاء هو مستفر جاءت في يمسا جاء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 إذا كان الساعة الالف والنون وغاجب استطاع وردت إذا كانت الشائع إذا كانت تصلي لنورتع الغائفية أكون جالد للإستطاع أما إذا كانت تصلي أنت تريد أن تصلي أنت هنا تصلي. تصلينا لأبو الفاعل يكون ضاهر تصلينا الفاعل هنا ضاهر هذا فلاصة ماشيئة مالذي اقرأ المثل مفهوم هذا اقرأ الآن حتى نمشي ايوه هذا الشاعر المضمر قال والمضمر اثنى عشرة نرى مهن الظاهر نقرأ نحن قولك ضربت وضربنا وضربت وضربتنا وضربتنا وضربت وضربت, وضربت, وضربت, وضربت, وضربت, وضربت, وضربت, وضربت وضربوا وضربنا 12-10 المضمر أي المضمرة المقصود؟ الضمير مقصود الضمير لم يبين المتصل منه من المنفصل والظاهر من المستثير وواجب الاستتار من جائزه وإنما ذكر قال 12 ضربت, ضربت أي أنا فَتَخُونَ غَرَبْ في الماضي مبني على الفتح ضمير رفع متحلق وتظنين المتصنين يشنكون في محلي مبني على الضم في محل رفع وضربنا النون نون الجماعه مبني على السكون في محل رفع فاعل وضربت تاء الخطاب مبني على الفتح في محلي فاعل وضربتي تاء الخطاب مبني على الكسر في محلي فاعل وضربت ما كان يدخل تاء وتاء وميم مبني على الضم في محل رفع فاعل والميم ما للمثنى ولد كان تقولتما ثم متصل يلتزم بالشكر من اجل فاعل اذا نديك وضربتم ايضا التاء بالتا حالها والميم من الجماعه او ضربتم كله زيد وضربت وضربتن ايضا التاء لحالها والنون من جماه النسوه او تن كله ضرب متصل يلتزم بالشكر من فاعل وهو لجماعه النسوه وضرب هو متصل مجتدر جوازا تقديره هو. وضربت هي تأل التأنيث والفاعل منسدج جواز وهي وضرب الألف محل رفع فاعل وضربوا الواو مناسكهم محل رفع فاعل الجمع وضرب النح النون مناس الفتح ضمن التصل مناس الفتح محل رفعين فاعل واضح هذه واضحه وسهلة ها بعدين نيب طيب وبعدين أظن الشارح شرح ما ذكرته لكم من عليهم طيب هذا الفاعل قلت إذا كان ظاهرا واضح كان مفرد المثنى الجمع والجمع مذكر كان أو مؤنث ومعنى الظاهر أنه لا يتوصل إليه بما لا قائل التكلم أو خطاب أو غيبة وأما الضمير أو لم يتوصل إلى نارفته بقرينة تكلم أو مخاطب أو غيبة وضح ضربت وضرب وضرب وضربا وضربوا أيهما هم وضربنا أيهن هذا الضمير قد يكون ظاهرا يعني يكتب وهذا الظاهر مكتصف ضربت وضربنا وضربتنا وضربت وظربتنا وظربتنا وظربا وظربوا وظربنا هذا متصل وقد يكون منفصلين منفصل منفصل منفصلي ما ضرب إلا أنا وما ضرب إلا نحن وما ضرب إلا, وما ضرب إلا أنت وما ضرب إلا أنت إلا أنتما إلا أنتم إلا أنتن إلا هو إلا هي إلا هما إلا هم إلا هن نخلو Mir بالله نخلو هذا ها هذا الضاحي طيب المستتر إيش مال المستتر غير موجود لا اثر يفهم من السياق واضح فتقول من جاء تقول جاء اين زيد ذهب في الماضي مبني الفتحه وفي هذا المستتر جوازا تخذيره هو واضح وجاءت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 أن اذا كان الفعل مضارع فاعله انت ضمير المتكذب او ضمير المخاطر واضح او بعض ضمير الغائب فهنا يكون ماذا وضمير مستجد وجوبا تقديره انا او نحن واضح يعني اكتب انا نكتب نحن تكتب انت تكتب أنت هذا واضح تكتبين الياء ظاهر تكتبين الياء متصل تكتبان الاليف متصل تكتبون الواو متصل تكتبنا النون متصل واضح ويكتب هو ضمير مستكر جوازا وتكتب هي ضمير مستكر جوازا ويكتبان هما ويكتبا ضمير متصل متصل للمؤنث ويكتبون هم ضمير متصل هو الواو ويكتبنا هن الضمير المتصل هو ماله فيمتب وواضح متى يكون واجب متى يكون جائز كذلك يكون واجب في فعل الأمر للمفرد المذكر، اكتب اكتب انت ضم وجوبا تقديره انت أما إذا كان للمثنى أو الجمع أو للمؤنث فيظه تقول أكتب أنت، أكتبا الآلف موجود، أكتبو الو موجود، أكتبي أنت الياء موجود، أكتبنا أنتنا النون موجود. سيكون واجب الاستعانة مع ماذا؟ في فعل الأمر مع ضميري المفرد المخاط، واضح؟ فهم؟ هذا مقصود نائب الفاعل.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 احيانا تعرف من جاء وجاء زيد أو من تعرف من من الشيء تقول كسر زيد الزجاج احيانا لا تعرف ماذا تقول كسر راتين زجاج لأنك لا تعرفه صح واحيانا تعرفه ولكن تريد أن تفعله فلما تقول قصي أو تزجر و أحيانا يعرف لكن يراد أن يحتقر فلا يذكر و قد يعظم فلا يذكر نعم نعم وأهيانا الشيء يكون مهين كما ذكرنا وأهيانا الاحتقاء فهذه هي الاسباب التي من نحية المعنى التي تجعل ماذا تجعل الفاعل لا فماذا؟ ف يبهم ويذكر الحدث والشيء الذي وقع عليه الحدث الشيء الذي ماذا وقع عليه الحدث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 من زين مؤذنين. مؤذنين يعني بالضرورة انت لا تعرفون قد تكون نتعرف أقام بلاد الإقامة الصلاة أقام بلاد الصلاة تقول أكيمة الصلاة أو أكل الرغيف هل بالضرورة أنت لا تعرف فإذا قلنا نائب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 إما تصب إخفائه أو لك عظمه أو لاحتقاره فينوب عن الفاعل عن فينبع عن فاعل الاسم الذي وقع عليه فعل الفاعل فيرتفع بارتفاعه فيرتفع لارتفاعه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 واضح نائب الفاعل. طيب هذا نائب الفاعل إذا قام المفعول به مقام نائب الفاعل مقام الفاعل ارتفع لارتفاعه وسمي نائب الفاعل لأنه ناب منابه. يترتب على ذلك أن الفعل يتغير. أن ماذا الفعل يتغير؟ والفعل اما ان يكون ماضيا او مضارعا فأما الماضي فيضم اوله ويكسر ما قبل اخره يقول فيه ضرب ضرب وكتب كتب وسأل سئل وقال قيل وذا بيع كل هذه الأفعال التي هي مهتلة الوسط فيها ثلاثة في أوجه. ستأتي. يقال بيعة، يقال بوع، ويقال بالإشماع بوية. كلها تصح لغة. واضح؟ يقال بيعة و... وبوع بالو و... وبويع بالإشماع. يعني تكسر تكسر الباء، تكسر الأول وتضم الشرع. كما هو في علم التجويد في ثواعي بعض العلم واضح أما المضارع فيضم أوله ويفتح ما قبل آخره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 ولا ولا تظلمون وقال الزوجان ونضع الموازين للقص يوم القيامه فلا فلا تظلم نفس شيئا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 وفوتِ حَد فو..تِ حَد فوتِ حَد فوتِ حد, حد, حد, حَد عند أورش كراعتها فوتِ حَد أبوابها ففوتِ حَد فوتِ الأول وكل شيء ما قلت الأخي هذا ما أضل أما شيقة لأنها عاصلة ذات شاقه اصل ماذا شاقه واذا كان اصل فيها شاقه يعني يقع له اخر الصف شاقه شاقه يسوق شاقه اول اذا اصله ذا وا نظامنا بوش ويبقى بطلنا سوق هذاج هذاج ويصح ان سوي, سوي. الياء تدخل عليها تصهر فتنقل الى فتتنقل ويناسب هذا الهيات الكسف بطير سيئة والوجه الثالث هو المعرف أعدي واضح؟ مفوغ؟ طيب، بعد انواع نائب نا... نا... نا... نا... الفاش أقرأ؟ شرحتم أقرأ؟ أقرأ عادل ولا نبني أقرأ المترجم؟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 مقامه فيرتفع وتفاع لكن الفعل لا يبقى لحالي لابد أن يتغى يتغير ففي الماضي نضم أوله ونكسر ما قبل آخذه وفي المضارع نضم أوله ونفتح ما قبل آخي واضح؟ الأفعال التي فيها حروف العلة في وسطها هذه لها يعني أوجه في ماذا في العلة فيها؟ ذكرتها وآتي تفصيلا إن شاء الله في مادة آخر اقرأ أقسم نائب فاعل أقسم نائب فاعل قال وهو على قسمين ظاهر ومضمر فالظاهر نحو قول نحو قولك ضرب زيد نحو نحو فالظاهر نحو قولك ضرب زيد ويضرب زيد وأكل ما عمر ويكرم عمر والمضمر إثناعشر نحو قولك ضرب نحو قولك نحو قولك ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربتم وضربتنا وضرب وضربت وضرب وضربوا وضربنا نفس ما يقال في الفاعل يقال في نائب الفاعل احكام الفاعل تقع على احكام نائب الفاعل لان نائب الفاعل هو مفعول اصله مفعول اقيم مقام الفاعل فارتفع ارتفاعه وماذا وتلبس بأحكامه فقلنا الفاعل منه ظاهر ومضمر وضمير الظاهر جاء زيد والمضمر هو الضمير فنأتي الآن الظاهر ضرب زيد, زيد عمرا تقول ضرب عمرو ضرب عمره ويضرب عمرو وضرب زيد واكرم زيد.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 والمتصل وأكرمنا واكرمنا واكرمت واكرمتي واكرمتما واكرمتم وأكرمت وأكرم واكرمتن واكرمها وأكرمنا واكرمنا وأكرم. طيب واما المستثمر فاما واجب واما جالس فالجالس مع الغائب ضرب اي هو وضربت اي هي ويضرب اي هو وتضرب هي او انا جائز الاشتقاق واما غيره فيما يبدا بالهمز والنون والتاء فيكون واجب الاشتقاق اكرم ونكرم وتكرم واضح واما تكرماني وتكرمون وتكرمنا ويكرماني ويكرمون, ويكرمون ويكرمنا وتكرمين هذا الضمير فيها مترص، ظاهر ومترص، ضمير ظاهر ومترص، واضح، نعم، أكنه بسيم، بسيم، والله بسيم، تحر ها عادي، الرحيق، الغازية، فينا لم عادي، عادي، هذا عادي. ابراهيم يلا هات لنا مثال يحترم العالم يحترم هذا بالسلام يحترمون يحترم من ال... ما بدي بدي و ال... و ال... ف... مرفوع يحترم طيب يحترم العالم <تصفيق> <طرفين>. <تصفيق> <مرمو. تصفيق> <تصفيق> نعم عادل. وهينة. ايوه لا مرفوعين الطرفين برمه اخي طيب وهنا مبني وهو المبنى هذاك نعم وهنا الجاهل طيب وبعد يكرم الطالب الطالب نعم طيب يزيد هذه آه... جملة في الماضي هنا جملة في الماضي مبني يسمى فعله ولا يفعله تشغل شهر جملة الدرس ها الدرس فوهم الدرس في المضارع. يضرب زين يضرب زين يضرب زين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 تقول هي نوم المثنى على طاقه ماله ها متأني وليس ضمة إذا على ها؟ ها؟ لغة ها كيف لغة فارس سرعتن بعدين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 مانا أي مانه بسيط يعني أنا ما أظن أغل... شوف فكر فكر مع المفنى مؤنث الكلام مع المفنى المؤنث لا تكون عنيفا فضل فقط فقط سئلت عائشة ثاني الدرس سئلت عائشة عن الدرس نعم جاري معنا نعم هذه مؤنثه طالبات أكيمة الطالبات جاء لا ما الناس مفرط الطالبات أكيمة الطالبات لا الطالبات من واضح مش مسألة الخبر مشي مسألة الخبر كم ساعة الساعة 22 دقيقة نفهم الدرس واضح آه نزيدكم نزيد يلا تعال قال النبي صلى الله تعالى وسلم المبتدى والخبر قال باب المبتدى والخبر المبتدى هو اسم المرفوع العالي عن الأوانين اللصية والخبر هو اسم المرفوع المستدل إليه نحو, نحو, نحو, قول نحو قولك زيد قائم والزيدان قائمان والزيدون قائمون بسم الله صلى الله طيب قال المبتدا والخمر المبتدا اسم مفعول من ابتدا ان والمعناه واضح يعني انه يبتدا به واما المقصود به في الاصطلاح فالمبتدا فهو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظيه المسند إليه خبره فقولنا باسم أخرجنا الفعل والحط وقولنا المرفوع أخرجنا المنصوب والمفروب. طيب، المرفوع أو قولنا باسم يشمل الصريح والمؤول بالصريح واضح؟ ما هو الصريح؟ الاسم الظاهر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 خير لكم تبع. هذا صحيح إعرابا. أن تصوموا خير لكم خير مبتدا مؤخر وأن تصوموا الجملة كلها تأويل محاضر خبر. هذا صحيح. هذه محاضر مبتدا وأخرى خير لكم خبر. هذا الأول واضح. فهم؟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 سبب رفعه معنوي. سبب رفعه أو العانق العانق في رفعه معنوي. وهو الخلوص. عامل في فيه معنوي وهو الخلو عن العامل اللفظي يقولك المسجد واسع الدرس مفهوم الدين النصيحه الإيمان يمان والحكمة يمانية وأيضا الصبر نصف الإيمان واليقين الإيمان كله إلى غير ذلك إن انت تجد كلمة القولة مرفوعة أم لا؟ ها؟ طيب ما سبب في رفعها؟ ما يوجد قبل أشهر وهو ورفع ورفعه مبتدعا بالابتداء كذلك رفع خبر بالمبتدع هذا قدرش فالعامل فالرفعه هو الخلوع العامل ووجود ماله؟ كلوا عامل لفظي هذا هو العامل في رفعه طيب سياتي امثله في المثنى والجمع وما الى اخره في درس القادم إن شاء الله تعالى امم طيب أنا كل كلكم داخلي ولا في طالبي لا شو خالد ندير خالد ما انت لو لا يكون بينكم فهاتف حتى إذا ما بدينا يعني بس جيت شوية نذكر ولا نتصل بك لن تكونوا حاضرين يعني من جوك الدين مذكرة نوعا ما لكن في التصالب السلام قال بني فيه بعض هما ممكن نحضر يعني أحد قليل صراحة لو كان يعني يمكن حضور كنا جينا نذكرين على كده يعني بالأحد دين حيث دي يفسر الوقت راضح ما يتفعلون تقعون الدرس شرح الشيخ البي الحميد ما أشكر عليه سطة وتسعة ها طيب أنا هذا الدرس واضح وما شابه أبوه ما يكفي لهذا لأنه رقم جالس الله وأنه صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآل مهدي وصحابي الجماعي تفضل